بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجمحة متنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء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 والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كلبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر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 ما يملكون من قط مير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أن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 إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من الثماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عرن يدخلونها يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 ما نعمل أو ما يتذكر فيه من تذكر وجاز أقوم النذير فذوق فمال للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلاء في الأرض فمن كثر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركا مباءكم الذين تدعون من دون الله أروني, أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا, أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعظوا الظالمون بعضهم إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتها إن امسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما وفورا وأقسموا بالله جهد ألمانهم لئن جاءهم نذير ليكونوا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 وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض انه كان عليما قديرا ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى اجل مسمى